ولذا لا يحافظ على الصلاة إلا المؤمن ولا يتخلف عنها إلا المنافق ولا يتركها إلا كافر ثلاث أحوال الناس مؤمن موفق محافظ عليها في كل أوقاتها هم على صلاتهم دائمون ما هو يصلي على مزاجه بعض الناس يصلي صلاة على الكيف على المزاج إنه صاحي جاء يصلي فإن كان نايم ما قام وإن عنده مباراة يشوفها المباراة عنده أهم من من الصلاة وإن عنده مثلا ضيوف ولا عشاء ولا شيء المهم الصلاة دي في ذي البرنامجه وفي يعني آخر اهتماماته هذا ما صلى هذا متلاعب المصلى الحقيقي الذي صلاته في قمة اهتماماته بحيث إذا جاء وقت الصلاة يترك كل شيء كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائل رضي الله عنها تقول كان يحدثنا ونحدثه فإذا سمع حي على الصلاة قام كألا يعرف منا أحدا وكان السلف الواحد يزن يزن يوزن فيسمع الأذان ما يغلق الوزنة يوضع الميزان يقول ما يصلح خلاص انتهى الصلاة جاء وقت الله عز وجل فالذي يحافظ على الصلاة هذا المؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم منه صنف ثاني ما يحافظون على الصلاة وإنما يعني لا يتركون الصلاة الكلية ولا يحافظون عليها محافظة دائمة وإنما على المزاج صلاة الفجر يصليها الساعة ستة الساعة سبع أي نعم إذا قد يبيروح الدوام ما يقوم للصلاة يقوم للدوام وبدائماً ها جاي بيصلي لكن طالع في يوم الإجازة يوم الجمعة ويوم الخميس أي نعم ما يقوم إلا مع الظهر ليه لأن ما في دوام إيش اللي يقومه في الصباح الساعة سبع وثمان يقومه الدوام لكن الله جعل صلاة الفجر امتحان لأهل الإيمان ولهذا إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق؟ لا تسأل أحد اسأل نفسك عن صلاة الفجر إن كنت من أهلها وبانتظام فاعلم أنك مؤمن وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت أي نعم إن كانت الأخرى صلاة الفجر لضايعه فليعلم البعيد أنه منافق وليس بينه وبين العذاب إلا أن يموت والدليل. والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحات في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر أثقل شيء ليه لأن الله جعلها في وقت النوم وقت الراحة وقت الدفع وقت الـ يعني الـ السكون في البيت ليه؟ امتحان ولا لون ود الناس أن صلاة الفجر الناس الساعة سبعة على شأن قومة وحدة صلاة ودوام لكن لا قومتين قومة للصلاة وقومة للدوام انظروا إلى الناس كيف يقومون للدوام وكيف يقومون لصلاة الفجر شوفوا صلاة الفجر كيف الناس قليل يثقاطرون واحد واحد واحد لكن في الصباح كيف الدنيا كلها متحركة الإشارات مزدحمة الطلاب خارجين البنات الأولاد العمال الموظفين الدنيا كلها متحركة جاء وقت ايش وقت الدنيا لكن وقت الدين وقت الله وقت صلاة الفجر من يقوم لها؟ أهل الإيمان أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. الله يجعلني وإياكم. منه.